بسم الله جل الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم رحمة <تصفيق> فاستزلل دي مكان ونصرني يا مطاب إلى الجلعين قد تفرار قال يا لئتني ميت قبل الآخر tonal ya ma ti wa mein Point bele fel سكن يا الله سبحانك وبنك تان تن قال سي فاجأ Hogy jalan rabbu ki تُنِيرُ ثُمَّ نَصُمَّا فَدَنَّ سأتمن به قوما سحمل سأتمن به قوم. لا يا أستهى لما كان أغوك ورأى سوء إن مرعسوء إن ما فكتم Do you feel of me. Yeah! وما كان تمك هاتني الكتاب بعد علىنينا في وجعلني, وجعلني مباك لاتني الكتاب وجعلني نبي وجعلني مباركة وجعلني با وكن ان نبع كل وامصاني ما دمت حيا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 I'm oh, ليلة القدر خير من ألف شهر تمزن الملائكة والروح تنزل الملائكة وروح في ذا بإذن ربهم من كل أرسد زلوا المدائن كت واروحوا في ربي إذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر سلام النجاح. ثنا نقول سجد صدق ما من نعيم الفاتح